بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح يذبح أبنائهم يستحيين سائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نبنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمان وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وَقَالَتِ امرأة فِي فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاهُ عَلَىٰ ضِغْثٍ لَّوْلَا أَن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟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 ولما توجهت القامل أَمْدِي يَنقُول عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدِيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقاهما ثم تولى إلى الظليل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير فجاءت وإحدى وما تمشي على استحياء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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَمِجَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَطَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ من موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقذل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيسون وَاضْمُنْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ اللَّهِ بِذَلِكَ بُرْهَانًا لِّمَن رَّدَّ بِرَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكلمون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبين I'm <laughs> the فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا ما هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَلَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّهْرِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ I'm mm -hmm.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 فنبدناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنا ويوم القيامة من ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهداه ورحمة اللعلهم يتذكرون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 ما أتاهم من نبيٍّ من قبلك لعلهم لعلهم يتلكرون ولو ل أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فقولوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا لو ل إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء حق من عندنا قالوا قالوا لولا أُوتي مثل ما أُوتي موسى أو لم يكفروا بما أُوتي موسى من قبل قالوا سحران تضارا وقالوا إن بكلٍ كافرون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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا مِنْ كنا من قبله مسلمين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 ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التَّبَعَ الهدى مَعَكَ لَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِدُوا إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ طَارَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ لَسَاكِنُونْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِم إِلَّا قَلِيلًا وكنا نحن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 فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب ورأوا العذاب لو أن لهم كانوا يهتدون وقيل دع شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الموصلين فعميت عليهم الأنباويوم إذ فعميت عليهم الأنباويوم إذ فهم لا يتسألون فأما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 عليكم الليل سرمدا والارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء تسمعون قل أرأيت إن جعل الله عليكم إنها رسم مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلات بصير ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من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 غَارَهُ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يقولون ويك أن الله يبسط الزغر مين يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا نخسف بنا كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع